قد جعل الله لكل شيء قدرا بسم الله الرحمن الرحيم وَمَن يَتَطِلَ اللَّهُ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِهِ وَأَمْرِهِ قَدَّى عَلَّاهُ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرَا بسم الله الرحمن الرحيم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِن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 إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب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 وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا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 قد جعل الله لكل شيء قدرا بسم الله الرحمن الرحيم وَمَن يَتَطِلَه يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِهِ وَأَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا بسم الله الرحمن الرحيم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخُرَجًا وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ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 وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهُ قَدْ جَعْلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا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 قد جعل الله لكل شيء قدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَن يَتَطِلَ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَصْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِهِ أَمْرِهِ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 إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مفرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب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 ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر